ايماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل ينال شربا منه اقوام من و ف و بعهدهم وقل يذاد من طغوا ا وواجب شفاعه المشفع محمد مقدما لا تمنع وغيره من م ر ا ض الاخيار يشفع كما قد جاء في الاخبار اذ جائز غفران غير الكفر فلا نكفر مؤمنا بالوزر ومن يمت و ولم يتب من ذنبه ف أ م ر ه مفوض ل ر ب ه و و ا ج ب تعذيب بعض ارتكب كبيرات ثم الخلود مجتنب وصف ش ه ي دل ا ح ر ب ب ا ل ح ي ا ة و ر ز ق ه من مشتها الجناتي ورزق ع ن دل ا ق و م ما بهن ت ف ع و ق ي ل ل ا ب ل م ا م ا ل ك ومتابع ف ي ر ز ق ا ل ل ه الحلال ف ع ل م ه و ي ر ز ق ا ل م ك ر ه و ا ل م ح ر م